إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ونعبق السلام سيئة أعمالنا من يهدي الله أفه هو المهتد ومن غفل أن تجدله هو وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله فانسنك أفاز بجنة النعيم ومن حاد عنه يمينا ويظهر الرمي بثواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وذلك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد مجيد أما بعد فان ارزق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدع وكل بلاده ضلاله وكل ضلاله في النار بلال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لما تسيد واظلم الاجازه بدوخ المرام من ادى الاحكام للحاق بحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر سجود السهو وغيره من سجود التلاوة يعني سجود شكر به عن عبد الله بن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى بهم الظهرة فقام فقام في الركعتين الأولىين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلا وانتظر الناس تسليمه كبر كبر كبر وهو جالس وصلى صلتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجوا السبع وهذا لفظ البخاري كان عبد الله كريم الحين رضي الله عنه سريبتين على شكل حمارة روايات في خاصة اللي ركعت ميتا ولم يجلس لابو تحياتي او نبو تمان ليركانة كشته تفضلن إيمام بقول سنة وعشرين كسيركو تمشي تحياتي دع هاي وابو شودرين هم يقولون سبحان الله سبحانه كهذا دا هو أممتي لا إلى الله نحن نجاي نشتين ناري قال خلاص دبية الناس معه هو وأفكرنا حتى إذا قبل الصلاة تواكون يشتغلو وانتظر الناس تسليمه طبعاً ليل كانوا أما كان لا ما لك يدونه تمشي سلام دانوا قلناه ومشي أوشان خالصين مش ليل كانوا يجلسوا كلهم ومشي بوا برا ما قدر كاتك زيادة بويان ده الفرق يعني كل وقت لانه عليه السلام دا سل... الله و باركت و جالس يش... و سجد سجدتين <تصفيق> قبل ان يسلم دوس الزيبر دوس و جايه لانك جيد لايمانك كان بعد ان يسلم سلام قبل ثم سلم عوزه سلامي وهذا لفظ البخاري وفي رواية يرحمك الله وفي روايه لمسلم يكبر كل سجده وهو جالس ويسجد, ويسجد الناس معه مكانا ما نسي من الجلوس لروايه المسلمه هذه يكبر في كل سجده لارجاء الله اكبر وهو جالس ويسجد ويسجد, ويسجد, ويسجد الناس معه مكانا ما نسي من الجلوس او مقابلتيه يكدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم بعمر أبو هريرة رضي الله النبي دفن بيعن بعشر شهور الروايات دفن صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنه شكانه عشاء دور كاتك ثم سلم سلامي دابا دانا وحديتا او وحديتا يقلع امامك كان دانا تموتش خطا علاش انا شوش خدام بي وانا صار شريتي ساعه نيوي با درعي واحد تيلاك لا جيتي يقلع عليه ما قلنا كان هشتى مساله ايوا زوك حاجه تدرينا هشتى مساله فقيه اولا قال قيمت علماء اللي ثم سلم سلام ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها دعاءي ولا لا يقل داركان لا فوضع يده عليها داس وفي القوم أبو بكر وعمر لو لو كان نج يعني إمامي أبو بكر وعمر تلعبه فهاب أي ترسان ترسم تجيبين ثاني تقول يعني وخرج وخرج سرعان الناس فقالوا أقصر لصلاة صلّي يدل الحديث أن التشهد الأول ليس بركن ولو كان على جواز سوي على الأنبياء البلاغية سرعان خرج اه لا بش. ديال كارديتم إما يبكل عمر يداهم فهابا ويعني أو فا أوبو لهيبتيان ترسان هابا لهيبتيان ترسان لسه أي كلمة لهيبتيان نحن براقسين لكلكم. وخرج سرعان الناس يعني يسمعون ده فقالوا يقف بين قد أقرأ صلاة الصلاة. طبعاً شيء شخصي فرموا وقف القوم رجل يدعوه النبيم ذل اليدين بيان تقول ده من لوت بيان تقول ذل يدين ايه قالوا ما كان ده دس دوداسينيا وش خالصينه فقالوا الصلاة كل وفي القوم رجل يدعوه النبي ذو اليدين فقال يا رسول الله تولى ما فقال يا رسول الله ام قصرت الصلاه فقال لم انسى ولم تقصر فقال بلا قد بل. فصلى ركعتين ثم سلم دور دو سلامي داو. ثم كبر ثم سلم قال لي يا سلامي سلا... أ... قال خود ببی دی هاتا ولی رب سلام میداد و ببی دی نه نه نجکی بوقینه نجکی بسلام سلام در آوی بود دور کاتی کردیم دور کاتی تو آخه دیا شایسته مادر سلام میداد و دور کاتی آخه کات دی چین خزانه دوی آو آخه دی لخارج بی نه بی داخل بی السلام علیکم و طلا ابرکانو السلام او توم چی معاوزادی أو أو أو أو ثم كبر سلام يدها ونيا أو الله اكبر ثم سجد مثل سجوده أو او ثم كما ثم رفع راسه وكبر دي الله أكبر ثم وضع وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده أو, أو. اطول ثم رفع رأسه وكبر يعني دوزار متفق عليه واللفظه للبخاري وفي رواية المسلم صلاة العصري لذلك في رواية الثلاثة عصري ولي أبي داود فقال أصدق ذو اليدين أرازنك طبعاً مثلاً كونه له خزيه وسيته مساكه لا السلامة سلام السلامة دانيا ذو إدري وكبر وكبر نيقول السلام رازقه بل لانه يجب ان يكون حديثي من يجب ان يكون هناك من يجب ان وفي روايه لمسلم صلاه العصر واللي ابي داود فقال اصدق اليدين ليرجوديه اصدق راس تقدلو طب شيء نوق بغلطه ما صار يا هو ده ما مسارك نعم صحيح لكن بلفظ فقال وفي الرواية ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك برامة وضعيفة أو زيادية عن عمران بن حسين كسرط واشتاح حديث الرواية كذلك في يغنبه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عمران بن حسين سرط واشتاح حديث الرواية كذلك لذلك في يغنبه إخوانهم نيوجب لبهانكس فسهى فسهى جسجتين السويك دو سجدت ثم تشهد ثم ثم سلم هذه زيغه قال تحيات حين دعا سلامي دعى رو ابو داوود والتلميذ حسنه بلا حديثه ضعيف الاروا الغليل وانا بجعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ا ثلاثه او اربعه ابو سعيد خذيك هذا ستفتح على الزريوات كذيا لفرمه پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم فالميه اجيچ لايوا اذا شك احدكم يجلئوا قماني كردن يا فلم يدري نيزاني زاني سندي كردي سيركادي كردي انصارك فليطرح الشكه وليبن على ما استيقن با قمانك خويلبده ذبقاته خوي بنبغى وخوي رسل او واذا بنك خوي بعت رسل او رايك يقينه ثم يسجد سجدتين دعاي دو دوس سجد وزي قبل أن يسلم ايش سلام بداته فإنه فان كان صلى خمسا ابي ان ذكرته شفعنا له شفعن له صلاته صلاته او سجداه شفاعة في له وإن كان صلاه تماما أقول تواش كده كان للشيطان، لونا ترقيم للشيطان، شو كشيطان كولسترول شنو يكسر سوزي، زوري ولا سوزي ده آدم سوزي با سوزي أو سوزي فدخل النار، لصحي مسلمة. يقين يقين مصر. يقين يعني يقين يقينين شيء يعني. شو مصدر ناسك هذا؟ ده مش شاكه. نيزان شركة نازرة. درسي. ده مش. لا لا ده يخو ده لا. بيد سير سير خلاص. نیستار کاین دکه ونیا؟ بله. ولایت وابزام سی آن سر، ولایت سر، سر خلاص. سر او دوستش سویدا میو، او دوست دار. شکایت نمی‌کند. یا وابزام سر میل خلاص کرد. نه، دیار وسیمش خود نه ولایت قلعه خمسی می‌کردیم. سی سی. که مادر سیه؟ دور کارش کیم کردی که سر؟ آدیگه سینه بولی آسوده سر و. این مشکل دیگه وای دور کار دکه اوهی دکه سر. دور کار وعن ابن مس <تصفيق> <عزيزي> <تصفيق> <تصفيق> ابن مسعود وعن له الصلاة. آه، شف عزيم الملكات. ابن مسعود رضي الله عنه. شفتوت سواش حد يصير روايات كنا في غنبر. قال قال صلى رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدثت الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا. قال قتنا رجلي واستقبل القبلة فسجد سجدين ثم سلم. ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاه شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإن فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أعدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه أبو ابن عبد الله الكريم دفر ميب بيخبري خوانيوس دكت كسلامي داوا بيأخد فلمو أي أي بيخبري خودا هاي أشتغل نيوش روي دا يا فلمي سبوا قالوا صليت كذا وكذا نيوش دكت أوها أوها فتنه رجلي بيأخد لبوس دوزيدا ناوا لبو نجى يعني لبو, لبو تحيا دانا نشي واستقبل القبلة روي القبلة كت فسند استجدتين دوس دايمت ثم سلم سلامي داوا ثم اقبل على الناس يقول لك بوجهه فقال فالمولي انه لو حدث في الصلاه شيء روي روده بوالا مش ان باتكم به يعني اخبرتكم به يعني اعلمتكم به قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل قيل فإذا نسيتُه فذكرهم كلابي إذا كم ليه كمان أيهونية الدين بيعن بسهم نيجي عندي بالله نه بس لو مسلا أنا لو يخايف قال بخلو جيل كإنما كا؟ أنا بشر إنما أنا بشر يعني كمان بشر بس باهونين بس يعني كه فإذا نسيتُه فذكروني أجابي يمكن بجيبه بالنوى وإذا شك أحدكم أجعل أيهون جماني في صلاتي للنور شكري كوي فالتحرس طاب بلا راس تغيب بقاري لم يشت خوي، فاللي عليه سير سير سارة سارة، وليست سلام دكالا وسالم بينزل وما دون خوض ثم كما عليه، وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد بتوابيك وليست سلام دعوه ثم يزود، ليكن الخالدين يا شقيقه، سلام. سلام. بلى اه النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعد السلام والكلام لمسلمه تيقي غمبره عظم دوس سججي بالديا دوس سلام باش سلام ده أي تو؟ إيه. عليكم سلام ما حديث عبد الله كريج عفر كاست بستوديوس روايات من شك في صلاته هذه الجمانة اللي يشككين فالجزد سجتين بعد دوس بعد ما يسلم باش هو يسلم ده تو حديثه غائبا وعن مخير ابن الشعبة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فقام في الركعتين لدو ركعتين أستاوى تحياتين أخين فاستتم قائما يكثر أستاوى ركعتين فليمضي ولا يعود ما لم ينقر السجنتين فإن لم يست... يستتم, قائماً يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه بل اجرات يشب باش هذا سابويا هذا هو لا بيتكيب فلم يتدب قائما فليجلس اجنيزيك بليس يكسر بابتو وي تحياتك يقول فليجلس ولا سهو عليه او قديس زيته لينا باش سواك هنا كي دا هاستا باه فكرتي أما الشخص ما نكرني تحياتك إيوه، أستا تحياتك هي هندية، ما أدام تحياتك هي هندية لا سهو عليه. حديثك أبو إمامي أبو داود وابن ماجه ودارقطني واللف لو بسنة ضعيف يعني بس لفدة دارقطني ضعيفة، بل حديثك لا أبو داوود صحيح الرواة الغليل، الشيخ الباني لرواة الغليل صحيح عنه وعن أمير رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهل الإمام فعليه وعلى من خلفه. حديثك ضعيف رأوه في المديونية في سنة ضعيف ضعيف الجام الصغير ده فالمئة إم عمر ضعيف ولا سبي كفيك عمر فالمئة أو كساء كوال لبشت إمامية ليس على من خلفه الإمام السهون أو لبشت إمامية السهون السبعمية فإنس... فإن إن في إنسان إمام أجر إمام السهون يكتب فعليه لسر خوياه وعلى من خلفه لا سبشت إيش دي نقل بيني إمام سدس السهون يا رب الدنيا أنت باشا باس باش سدس السهون بمام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 أم الله بس المنيه حاجته ضعيف ايش سهل امام فعليه وعلى من خرب اي كبا اي امام غلط جد يقول على اللي ولا مليشه يقول اخي عالم مو غلطي ام زوبان طبعا امام مم. عمر بن الخطاب شي حاجه على الروايات كذا ثوبه عن زواره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سوي سجدتان بعد ما يسلم حديثه صحيح هي وباش سلام دعنا دعنا وعن فمثلاً هاموس رضي ما يسلم وابن الله تعالى عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت واقرا باسم ربك الذي خلق ابو ليلى السماء شقت بسم ربك الذي خلق وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها إياه البخاري ابن عباس رضي الله قال الصاد لو أوانا نية عظيم ابن عباس پیغمبر النبي صلى الله عليه وسلم سوزي بردي وعن ابن عباس أن النبي سجد بالنجم رواه البخاري عين تجربته پیغمبر بردي وزيد ثابت بن ثابت زيد رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد فيها متفق عليه زيد القران مدخل ، لم يبيع ، سورة الناس يغير نقل ، سوزين برد كان فوق يدينا ، لذلك يجعلون أن يجبر ديته ، لغير أن يجبر له... أنا... خلافه ، نعم ، نعم ، نعم ، خالد بن معدان رضي الله تعالى عنه قال اضلت سورة الحج بسجدتين رواه ابو داود حديثة كان مرسلة ضعيفة ضعيف ضائف جعمل صغير ، دمع ماذا ؟ سورة الحج تفضيل كلا على صغير صغير صغير سوزين ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبه بن عامر وزاد فمن لم يزدوما فلا يقراها حجرا ضعيفا سنده ضعيف ضعيف الجامع أخر يجني سوزكانين برد بني أنخني أوجه ضعيفة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس إن إن نمر للسجود فمن ساجب فقد أصاب ومن لم يجد فلا عليه ورواه إن الله تعالى لم السجود إلا أن والمواط بخاري ومسلم وعن عمر رضي إمام عمر رضي قال ك... كإمام عمر رضي قال كبيستو شيوش بيستو سيوحديس الروايات كلها بيستو سيوحفت إمام أه... سيوحفت أه... فرمي أي خالتي هنا كانت دقينا إننا نمر بالسجود إيما فمن سجد هذا السوزيل فقط أصابه أو إيش إيش باش كلها ومن لم يسجد Bu sözleriyle bir nebette, ''Fala isma aleyhi'' ''Gunaha bair nabi'' ''Evlaatı ile imamu ile yühtemme bihi'' Bu sözleriyle bir nebette, ''İnne Allah ta'ala lem yefriyaz'' Bu sözleriyle bir nebette, ''Farzi nefriyaz'' diyor ki, ''Farzi nefriyaz'' diyor ki, ''Süzud'' ''İlla en وعن عمر رضي... ابن عمر ابن عمر أن نشأ نشأ مش رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجده كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داود عليه رضي الله عنه إبن عمر إماش كذا قالوا الله الله واقول لذلك واس سُدسنا إذا ما ما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى جاء أمر يسره خرساج لله حديث هذا رواه الخمس حجج الصاحب الجامع الصغيرة نعم أبو بكر يا صديقه حديث روايات كديه ده مثلا بيعن بلي صلى الله عليه وسلم هلك عليك دلي خوش كدواء كانش يقوله مهم بوايا. في ذاك الوقت خلاص ساجل سجى له بخوات وعن عبد الرحمن بن وقت لبيني فتح. مثلا أبلش... هذا فرعون هذه الأمة. هذا تخش خوش لو دي لو دي لكافران. لأنو كافران بعدا. إلا وعن عبد الرحمن عب رضي الله تعالى عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود. ثم رفع راسه فقال إن جبرائيل أتاني فبشرني فسجد فسجد فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصحاه الحاكم عبد الرحمن كريعه في شير ثلاثة حديثة الروايات كدية ده فرميه بيغمبيه صلى الله عليه وسلم سوز ديبرد بلاب سوز داكيدو ثم رفع راسه سري بلاس كدوا فرمي جبرائيل عليه الصلاة والسلام فرماني في هذا الام بشارتي دامي عمليج لبو في لبو لبو خواهي مروردقار سوز دمبرد يا شكرني خبر بردجار الخير وعن بن ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال <تصفيق> فكتب علي فكتب فكتب رضي الله تعالى <تصفيق> بان فلما قال رسول الله الصلاة الكتاب خرى ساجدا شكراً لله تعالى على رواه الباقي واصلوب البخاري فراء يقول عادك سيسطة وقف بيانس حديث الرواية صلى الله عليه وسلم إمامي علي روانك يمن فرمي إمامي علي مسلمان فلما, فلما رسول الله كارتك فيقم براء صلاة أو كتاب يخين مسلمان بوينا خرب ساجدم لبو خويل بريستوزي كروج لبو خويل لله سبحانه وتعالى يخويل سبحانك اللهم إلا أن استغفرك ويطوبى لك وآخرة الله رب العالمين